يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أدورهن وما ملك اليمينك يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي اَذِنَتْ لَكَ غُزُوًّا وَمَا مَرَّكَ يَنِينُ وَمَا مَلَكَتْ يَنِينُكَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ومع ملك الشيء كما أخاء الله عليك ودناك عمك ودناك عماتك ودناك خارك ودناك خالاتك التي لها جمع وامرأة مؤمنة إن وَهَبَتْ نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فإنكحها خالصة لجن دون مهمين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمالهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وَلَا عَلَيْكُمْ مِنْ أَزْوَاجٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَخَافُونَ عَلَيْهِنَّ أَذَى وَتَخَافُونَ أَن يُصِيبُوهُنَّ مَا